إنما يخشى الله من عباده العلماء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجد الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسهم فقط الأربعة كما يفهم بعض الناس إنما هم المهاجرون والأنصار هم خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام من بعد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك تقصد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتي أبا بكر قالت أرأيت إن جئت فلم أجده قال أتي عمر وهذا دليل وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم هذين الرجلين المسلم ما دام حياً هو يتعلم العلم لا يتوقف عند سن معين إنما المسلم في تعلم في هذه الحياة والسعيد من تعلم ما يقربه إلى الله والجنة وما يوعده عن غضب الله والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علماء تميزوا عن غيرهم. كلهم أهل علم ولكن الله فضل بعضهم على بعض من أولئك معاذ ابن جبل حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ ابن جبل وقال في الحديث إن معاذ يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة حجر وقال عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وهكذا يميز النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه للناس ليتبينوه إن أعلم هذه الأمة بكتاب الله عز وجل أبي بن كعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم وما كان لأبي ابن كعب أبي المنذر أن يفتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امتلأوا أدباً وتواضعا لمعلمهم وشيخهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتجرأ على الفتح سأله عليه الصلاة والسلام أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي ناله في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي ناله في كتاب الله أعظم فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد جوابه بالسلام أجاب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى نهاية آية الكرسي فقال عليه الصلاة والسلام والله ليهنك العلم أبا المنذر أي سيهنيك الله بعلمك هذا ويرفعك به درجات نعم آية الكرسي إن الله عز وجل فاضل بين آياته في كتابه جل وعلا وقبل هذا يجب أن نعلم قيمة القرآن الكريم الكتاب العزيز الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم حميد جل وعلا تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هل تعلم أيها الفاضل أن الله عز وجل أنزل من قبل القرآن كتبا فقد أنزل الزبور على داود واتينا داود زبورا وأنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وآتى إبراهيم صحفا وآتى موسى صحفا وآتى محمد القرآن صلى الله عليه وسلم وعلى بقية أنبياء الله ورسله الصلوات الطيبات جمعت كتب السماء التي نزلت من عند الله كلها في القرآن وجمع القرآن كله في المفصل من أجزاء القرآن وهي الأجزاء من سورة الأحقاف حتى الناس جمع القرآن كله في هذه الأجزاء الخمسة من سورة الأحقاف حتى سورة الناس ثم جمع الله المفصل وهي تلك الأجزاء التي تسمى بالمفصل جمع الله عز وجل علم المفصل في سورة الفاتحة وجمع الله عز وجل سورة الفاتحة في آية واحدة إياك نعبد وإياك نستعين جميع الأمر كله في هذه الآية وأنصحك أيها الفاضل أن تطلع على قيمة هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين بقراءة كتاب للإمام ابن القيم عليه رحمة الله اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين نرجع إلى الآية العظيمة أي التي هي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي ابتدأها الله عز وجل باسمه جل وعلا فقال الله وهو الإله المعبود وسهلت كلمة الإله إلى كلمة الله وهو المعبود الذي ألهته القلوب تعلقا في كمال محبة وكمال ذل فلا معبود بحق إلا الله لا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا مدر ولا وبر إنه الله يعبد وحده لا شريك له الله ثم ثنى جل وعلا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فجمعت هذه, فجمعت هذه الكلمات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء وصفات كل أنواع التوحيد الثلاثة التي لا تنبغي إلا لله جمع في بداية هذه الآية الله لا إله إلا هو ما تقولون بإنسان كرمه الله ويعبد صلما أو يعبد حجرا الله لا إله إلا هو لا متعلق لقلبي وقلبك ذلا وخوفا وحبا ورجاء واستعادة وتوكلا إلا بالله إلا بالله يخاطب جبريل إبراهيم ألك حاجح في موقف يحتاج فيه إلى من ينصر ألك حاجح فيقول إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم ينام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عليهم الصلاة عليهم رضوان الله وقد انتشروا تحت ظل الشجر يبتغون الظل نام النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تتربص به فتسلل مشرك من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم وقد علق سيفه على تلك الشجرة فلما وصل إلى السيف استلّه، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام على سليل السيف وإذا بالرجل شاهر سيفه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يهوي به عليه يقتله فقال كلمة نشوة وانتصار وظن أنه قادر على كل شيء وما علم المسكين أن الله فوق سبع سماوات يدبر أمر السماوات والأرض وهو حافظ النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله فقال الرجل يا محمد من يمنعك مني أي من يصرق فقال صلى الله عليه وسلم واثقا بربه الله فما أن النبي بهذه الكلمة العظيمة التي تحمل اسم الله حتى ارتعد ذاك المشرك وسقط السيف من يده فالتقطه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمشرك وأنت الآن من يمنعك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ يا محمد أي خير آخذ للسيف كن خيرا مني إنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت والإنس يموتون كل من في السماوات والأرض ذائق سكرة الموت كل من في السماوات والأرض فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الحي الذي لا يموت، كل نفس ذائقة الموت. هو الحي الذي لا يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفئم متفهم الخالد. كل نفس ذائقة الموت هو الحي الذي لا يموت القيوم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قائم بأمر خلقه يرزقهم يحفظهم يربيهم يمنعهم ويعطيهم يعزهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الملك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ويهزهن ويقول أين الجبارون أين المتكبرون أنا الملك أنا الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله الحي القيوم يحيي ويميت أخبرني أخبرني بالله عليك هل من إله عبده المشركون سابقا أو لاحقا استطاع أن يحيي ذبابه أن يحيي بعوضه أن يخلق نمله يا ضرب مثل ضرب مثل فاستمعوا له، سبحانك تتألف عبادك بهذه العبارات اللطيفة وهم كفروا بك وعصوك وأعرروا عنك سبحانك ما أحلمك ما أعظمك يا ما فعلوا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لينخلقوا ذبابا لينخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعوف الطالب والمطلوب سبحانك هل بعد هذا المثل بشر يقفر بالله بشر يرجو غير الله بشر يستعين بغير الله إياك نعبد وإياك نستعين جمع التوحيد في هذه الآية القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كيف ينام وهو العزيز الجبار لا يأتيه النوم أبدا ولا ينبغي له يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه أي ميزان الناس يرفع إليه عمل الليل قبل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. لو كشفه لحترق خلقه من سبحات وجهه وإن سبحات نور وجهه لتحرق مد بصره أو كما قال صلى الله عليه وسلم تأرق ذاك الملك يوما وجمع عليه وزراءه يقول مالي قالوا مالك أيها الملك يقول مالي لا أنام إن النوم قد هرب مني وإني اعتدت أن أنام بعد صلاة العشاء فحار به وزراؤه لا يعرفون ماذا يقولون قالوا لعل لعل الملك انشغل بأمر أهمه أو أحزنه فقال لا إني لا أفكر في شيء ولا أهم في شيء مالي مالي لا أعلم فقالوا تسل بشيء لعل النوم أن يأتيك فقال أين أين قائد جيشي قيل هو نائم قال أيقظه واليأتي الآن فأتاه فقال إنه قد وقع في صدري أن اختبر جندك فقال الم فقال رئيس جيشه أو قائد جيشه إنما كلنا جنود لك فأمرنا بما تشاء قال هو قد انتهيت من سفنك فبنيتها قال نعم قال فجربها وأمر جندك أن يركبوها واصلوا واذهبوا بها إلى الشاطئ فلان ثم عودوا إلي قبل الفجر قال يا جلالة الملك إن أمرا كهذا يأخذ منا ثلاثة أيام بلياليه إلا قال ويلك افعل ما آمرك به فانطلق قائد جيشه إلى جنده يعبئهم في السفينة تعبئة سريعة فانطلقوا كالبرق فوق الماء لعلهم يفعلون ما أمرهم به مللكهم وفي القوم رجل عارف عالم كان مع الناس في السفينة فلما أنهكت قوى الجيش الجند وما استطاعوا أن يرفعوا مجدافا استسلموا لقائدهم وقالوا لا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا ترك القارب في تلك الظلمة في الليل يسير لوحده على وجه الماء هناك سمعوه يقول يا من لا تنام عينه يا من لا تنام عينه، وقد نامت أعين الملوك. أرقي ملكا من ملوك الدنيا لا ينام حتى يخرجني مما أنا فيه. وإذا بذلك الرجل قد تعلق بخشبته، ينتظر الموت، فأدرقوه ومن الماء أخرجوه. وقد سمعوا تلك المقالة فقال لهم عارفهم الآن ارجعوا قالوا كيف نرجع وقد أمرنا ملكنا أن نصل إلى هناك قال أو ما علمتم ما أرق ملككم إن الذي أرقه هو الله بدعاء هذا العبد فارجعوا إليه ستجدون هنائما إن شاء الله فرجعوا إليه فوجدوا الملك قد نام في تلك الساعة التي أخرجوا منها فيها ذاك العبد من الماء أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون سبحانك نامت أعين الملوك وعينك لا تنام أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاها يقول الله له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أرأيتم الغشاء الذي على نواة التمر حين تجف نواة التمر فيكون عليها غشاء أبيض هذا هو القطمير حين تفركه بيدك يطير فلا يبقى له أثر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء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 إن عيسى لا يملك شيئا إن موسى لا يملك شيئا داود لا يملك شيئا سليمان لا يملك شيئا ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لا يملك جبريل شيئا ولا ميكائيل شيئا ولا إسرافيل شيئا ما يملكون من قطمير له ما في السماوات وما في الأرض ألا تعجبون؟ ألا تعجبون؟ ممن عرف أن له رب غنيا يلجأ إلى عبد من عبيد الله يطلب منه شيئا من حطام الدنيا أو يطلب منه شفاء أو يطلب منه ولدا وذريعة سبحانك ما قدرك حق قدرك له ما في السماوات وما في الأرض من, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إن شفاعاته إن شفاعات أهل الدنيا تكون بلا إذن. لأنك إذا احتجت إلى شفاعة رجل عند رجل قام أو قامت الثاني ليشفع لك مستخدما قيمته. عند المشفوع عنده وجاهه فلا يستأذن في طلب الشفاعة لأنه لو استأذن لما كان لشفاعة تقيمه أما الله ولله المثل الأعلى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يقول سبحانه قل لله الشفاعة جميعا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يأذن جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيشفع لمن رضي الله عز وجل أن يشفع فيه رسول الله بينما يموج الناس يوم القيامة كالموج يطلبون فقط فقط أن يحاسبوا يلجأون إلى آدم فيقول نفسي نفسي فيلجأون إلى نوح ويقول نفسي ويلجأون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى كل يقول نفسي نفسي يقولهم عيسى يذهب إلى محمد فأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فأقول أنا لها إن شاء الله يقول فأأتي فأسجد بين يدي الله فيقال لي يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم أمتي أمتي فيؤذن بحساب الخلق جميعا من أجل رسول الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع المرسلون وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع الصديقون ولكن كل ذلك بإذن الله فإذا لم يأذن لم يشفع أحد ألم يطلب نوح من الله والموج يتلعظم بالناس قد أغرقهم وولد نوح ابنه مع الغارقين مع الكفار يطلب من الله أن يشفعه في ولده فينهره الله عز وجل ويأمره أن لا يسأل هذا السؤال يشفع عند الله عز وجل لأبيه آزر يقول صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعليه أي على آزر غبرة الشرك وقترته أي ذله فيقول لأبيه يا أبتي ألم آمرك أن تتبعني فيقول آزر الآن أتبعك يا إبراهيم فيأتي إبراهيم ليشفع لأبيه عند الله فيقول اللهم شفعني في أبي اللهم إنك وعدتني ألا تخزن اليوم وأي خزي من أب الأبعد أي الذي جاء مشركا فيأتيه الجواب يا إبراهيم إني قد حرمت الجنة على الكافرين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ما لا خلفهم يعلم مستقبلهم وماضيهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هل تظن بان الانبياء يعلمون كل شيء انهم لا يعلمون الا ما اراد الله ان يعلموا فقط جبريل يسال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة فيقول عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل الأنبياء والرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله فقط وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هل تعرف ما معنى هذا ربما أطلت عليكم في خطبتي ولكن الخطب عظيم والأمر جسيم، وسيع كرسيه السماوات والأرض يقول عليه الصلاة والسلام مثل السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كسبع دراهم ألقيت في فلا خذ سبع من الدراهم واذهب إلى صحراء هنا في دولة الإمارات ثم ألقيها ألقيها أين ما شئت أن تلقيها ثم كلف فريق بحث أن يبحث لك عنها أين سيجدها كسبع دراهم مثل السماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلا أو قال كسبع دراهم ألقيت في فلا ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلا وما قدر الله حق قدرها هل عرفت ما معنى العرش يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي إذن المسألة تحتاج إلى إذن أيضا أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ممن يحملون العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير سبعمائة عام أو قال كما بين السماء والأرض أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ممن يحملون العرش أن بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون،, تعرضون لا تخفى منكم خافئ سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أوى إلى فراشه ثم قرأ آية الكرسي أرسل الله إليه ملكا عند رأسه يحوسه حتى يصبح وأمرنا أو حبب إلينا أن نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وحبب إلينا أن نقرأها صباحا ومساءاً إنها الآية العظمى في كتاب الله عز وجل أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم بكتابه والفقه بكتابه اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم ارزقنا تلاوت كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك بنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء